من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس انم من قتل نفسا بغير نفس او في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون